يقول صاحبه حفظكم الله شيخ ن ا أنا شاب مستقيم في منطقة ليس فيها طلابني وأشعر بالفتور والضعف ويصعب علي لقاء الأخوة بسبب بعد المسافة فما نصيحتكم بالهاتف يا ولدي يقرب البعيد في بإمكانك أن تتصل بالإخوة الذين سمينا وهم سيدلونكم على من لم نذكره بالهاتف. فالهاتف وسيلة عظيمة هك ها نحن في المدينه ي ت ص ل بنا إخوة من امريكا ومن اوروبا ومن من كل مكان نعم من الدول العربية وغيرها ا ل سؤال الرابع يقول صاحبه فتحت بعض لكن نو ص ي ك م الصبر والاحتساب وسدد وقارب وأنت في مكانك و ثم الإمارات يعني لا ثلاث هي عندكم متألق ال المناطق متباعدة ولكن هي قريبة يمكن أخي زور إخوانه نعم في الم في المناطق الأخرى ويجلس معهم و لا سيما إذا سمع بقدوم عالم فإنه يسهل عليه المجيء إلى تلك المناطق.